قَد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ كتاب كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَكَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مارك فأنبتنا به جنات وحب حصيد وأنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعادة فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نبس من خلق جديد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 في غفلة من هلا فكشفنا عن كغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير ياهُ في العذاب الشديد للمتقين غير بعيد أعلامات عدن لكل أوعب الحيث من خشى الرحمن بالغيب وإحنا قبلهم من قرن هم أشد من هنبطشا فنقبوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكر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 وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النَّصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن ليس